بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الدرس الثاني والعشرون والأخير من شرح المقدمة الجزرية قال ابن الجزري وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم أولا همزة الوصل تعريفها هي الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام هي الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام مثال ذلك عندما تقول الشمس طالعة فعندما تبدأ تنطق العبارة تقول تنطق بهمزة الشمس لكن إذا جعلت الشمس في درج الكلام فقلت رأيت الشمس طالعة ما يعني ما يجوز أنك تقول رأيت الشمس طالعة تقول رأيت الشمس طالعة لو ابتلع بالشمس تقول الشمس طالعة إذا عرفنا هذا التعبير السهل هي الحمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام السؤال الثاني لماذا سميت همزة الوصل بهذا الاسم لماذا سميت همزة الوصل بهذا الاسم سميت بهذا الاسم لأنها يتوصل بها يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة لأنها يتوصل بها الى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة <تصفيق> بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة يعني ما معنى ذلك كلمة عندما أقول فعل الأمر ارجع ارجع ارجع حين الهمزة همزت وصل لأنها ثبتت في افتلاء الكلمة ولو أتينا بها في ضرج الكلام يا عبيدة ترجع سقطت في ضرج الكلام إذا أمزة توصل طيب أنا ليش آتي بها لماذا سميت أمزة توصل لأنها توصل من خلالها إلى أن أنطق إلى أن أستطيع أن أتمكن الحرف الأول من الكلمة أنطق به ساكنا لأن أصل الكلمة هي رجع ونردع ما في همزة رجع يرجع رجوعا ما في همزة فيها في تصريحه هو راجع وراجع, وراجع و... ها؟ ومرجوع وقل ما شئت فأنا آتي بهمزة الوصل كتكاية تكاية تك عليها لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك تمام فآتي بهذه ب... بالألف المدية في همزة الوصل في صورة ألف المدية ممدودة هكذا طويلة وأقول أخذ نفس ارجع الشمس ادعو واحد فمن أجل ذلك سميت همزة الوصل بهذا الاسم السؤال الثالث والنقطة الثالثة أين تكون همزة الوصل النقطة الثالثة أين تكون همزة الوصل أمزة الوصل يا إخواني تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحروف في الأسماء مثل استكبارا في الأرض مثلا تكون في الأفعال مثل ارجع يرجع في الحروف مثل آل التعريف في فائدة جانبية في موضوع آل التعريف العلماء ماذا يقولون يقولون الهمزة همزة الوصل التي أو الهمزة التي تكون مع معاملة التعريف هي همزة وصل عندما تقول القمر هذه الهمزة همزة ايش وصل ابن الجزر يقول واكسره إن ك هو كسره حال كسره والفتى ما في ناس ما يغير الاسماء كسره ورث بنيه إلى آخره القمر هذه الحمزه لم توصل الشمس هذه الحمزه لم وصل ماشي استثن كلمة واحدة بس فيما علم طبعا كلمة واحدة فيما ما وهي كلمة البته كلمة لا الله لا لم كلمة ألبتة فإن همزتها من حيث السماع لا من حيث القياس سمعت من كثير من العرب أن همزة قطع كما أشار إلى ذلك في أوجز المسالك شرح ابن هشام في شرح في للمالك وبعض العربي قال همزة وصل لذلك نجد في كتب الفقه شقولون لو أن رجلا قال لمراته أنت طالق في بعض الناس ينطقها أنت طالقون البتة لو قال أنت طالقون البتة همزة وصل لقطع وصل, وصل. لكن الصيحة كيف تنطقها تقول هكذا لو أن رجلا قال لمراتي أنت طالق البتة يعني همزة إيش؟ قطع إذن كل ال التعريفية همزتها همزة وصل إلا ألبتة ألبتة يعني مبتوطة يعني ها إنها مزداه همزت نستعيش. همزته قطعا عند كثير من العرب وبعض العرب جاءنا همزت وصل. طبعا للفائدة ألبتة بلغة الفارس معناها طبعا صح طبعا ألبتة. ونقول ألبتة ونقول ألبتة معناها طبعا. لكن باللغة العربية ألبتة بمعنى قطعا قطعا. قطعا يعني المبتوتة طالق واش نرى طالق طالق البتة يعني لا رجعة تالية في هذا الكلام لاحظ؟ هذا هو إذن تأتي حمزة الوصل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف حمزة الوصل في الأسماء وهذه النقطة الرابعة إما أن تكون يعني قياسية وإما أن تكون سماعية، قياسية، وإما أن تكون سمعية. النقطة الرابعة، همزة الوصل في الأسماء، إما أن تكون قياسية، وإما أن تكون سمعية. القياسية تكون في مصدر الفعل القماسي. القياسية تكون في مصدر الفعل. الخماسي مثل افتراء على الله حرموا ما رزقهم الله افتراء كلمة افتراء الفاء والتاء والراء والألف والعمزة يسمون مصدر الفعل الخماسي وأيضا تأتي سماعية في مصدر الفعل السداسي مثل استكبار لا قياسي برضا في القياس اذكرنا القياس في القياس قماسي مثل افتراء على الله افتراء وسداسي مثل استكبار حكم همزة الوصل في الفعل القماسي والسداسي كسرها يعني ما تقول استكبارا او تقول افتراء افتراء على تقول ايه افتراء على الله استكبارا في الأرض <تصفيق> وأما السماع فهي بالأسماء السبعة التي ذكرها إمامنا ابن الجزري <تصفيق> رحمه الله تعالى حيث قال ابن يعني ابن ابنة امرئ امرأة اسمين اثنين اثنتين اللي بيحقه ببيت هذا بس يكون عرف الأسماء اللي إل اللي تكون همز للوصل فيها مكسورة لأنه ماذا قال في الأسماء كذي إبن مع ابنة مريء ها واثنين وامرأة واسم مع اثنتين عدوها <تصفيق> حفل واحد سبعة أسماء قال عز وجل عيسى ابن مريم ابنة عمران إن أمر هلك سبح حسم ربك الأعلى امرات عمران امرأتين تدودان اثنين اه اثنان إذا هما بالغار جميل حسنت اه كانت اثنتين إذا بردت اثنتين كانت اثنتين اثنتين, اثنتين مثلا وهكذا وهناك آه يعني آه أسماء وردت همزة الوصل فيها مكسورة آه آه سماعيا ما هي موجودة في القرآن مثل عبارة است عبارة است وهي اسم للدبر است ومثل ويم الله ايم الله أو اي ايمان, ايمان الله ايم الله ويم الله ويم الله لو أن فاطمة ها؟ في في غير القرآن الكريم أي ذلك كعبارة اسم أي نعم وهي اسم للدبر تمام معروف في صحيح الإمام إيم كلمة إيم ويم الله لو أن فاطمة أنت محمد ويم الله ويم الله لو أن فاطمة أنت محمد, أن محمد سرقت لقطع محمد منها وأيضا وتمدق أيمن الله أيمن الله يعني... ويم الله مو الله وويم الله. الله ويم الله ويم الله ويمن الله قسم ما برقسم أي من معهم أي ايمن لا أيمن جاء لوحده بس لطقي يعني انه قطع هذه يعني يعني مجموعة عشر تقريبا نعم إذا ابن أبنا عمر عمره اثنين اسمه وويم أيوة وإيش و إحنا قلنا است تمام بكسر الهمزة وويم الله بكسر الهمزة ومثل ابنم ابنم يب ي ابنم ابن أم يعني يدمجوها ويقولون ابنم ابنم يعني ابن أمي الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أعطانا قاعدة فقال وبدأ بهمز الوصل في القراءة يعني من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم كيف؟ مثلا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب هل أنا أقراها إركض ولا أركض أنا ما بعرف ما بعرف هل هي إركض أم أركض أرجع للقاعدة القاعدة تقول إذا كان ثالث الفعل مضموم أنا أضم إذا كانت تدفع المكتور أو مكسور أنا أكثر رمزة الروس نشوف الألف واحد الراء اثنين الكاف ثلاثة ما الكاف إذا أركض بيقين هل هي إجي ولا أو ها فنشوف الهمزة الألف واحد الجيم اثنين أتج فراغ أتج عليها إذا وجه تثث وليس إج تثث وجه تثث ماش الحال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة ولا إدع إلى سبيل ربك عندك القاعدة طيب استسقى ولا استسقى ها استسقى مرة مرة عامة إذا كان هذا الفعل مضمون إذا كان هذا الفعل مقصود تفسر أقائد عامة ما في استثناء وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم هذا المنطوق إيش المفهوم إبدأ بهمز الوصل حتى ما, ما هو وابينها أقار واكسره حالا يعني إيش سأبزور حالا الكسري والفتح وفي الأسماء وفي الأسماء اكسرها غير اللام كسرها يعني اكسر في الاسماء اكسرها غير اللام فإن ألق تعرف تكون همة الوصل ما لا ما تقول القمر إلى القمر إلى القمر القمر ها المسجد إلى المسجد إلى المسجد المسجد الأرض إلى الأرض الأرض واضح يا إخواني جدا ثم ذكر ابن معاذ أم بن إبراهيم وسليني وامرأة واسم مع اثنتين في طيب عندنا بعض الاشكاليات الاول في قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون وامضوا حيث تؤمرون كيف انا ابدا بامضوا هل ابدا امضوا ولا امضوا ها أه؟ اندو ليش انضو طبق القاعدة الآن طبق القاعدة قال انضو رقم ثلاثة نظم إذن أضمها لكن نقول لا هذا الضم ليس ضما لازما بل هو ضم عارض لأن أصل كلمة انضيو انضيو إذا النضاد مكسورة أو مضمومة حكسر للأصل إذا كلامك صح لكن ما عملت أنت ها؟ لا صح صح ماشي نعلم ليه يمضي يعني رجال المفرد يمضي لأن أصل أشهد تصريفها مضى يمضي يمضي إذا اليوم من أصل الكلمة تمام فهي أصلها ماذا أصلها امضيوا فحدفت الله للصفقات لاحظنا إذن هي نقول إم إم السؤال لماذا همزة الوصل مكسورة لأن ابن الجزر قال واكسيره همزة الوصل حالة الكسر والفتح والحرف الثالث مكسور شلون مكسور إم ضيو هذا أصل الكلمة والضم طيب اللي على ضد نقول لا الضمة اللي تشوفها انت على الضاد هذا ضم عارض وليس أصل اي كلمات معدودة ان شاء الله مثل كلمه امشوا لو امشوا امشوا لان اصلها امشي يو ها ايوه امشي واصل يمشي مشيا وما يمشي وكذا ومثل اتوني اتيوني نصرها اتوري اصلها اتيوني كده نقول ايتو امضوا امشوا ايتوا وانحوا نعم هذا هو بالنسبة للإستناعات إذن نقول ابن الجزل رحمه الله ذكر فقال وابدى بهمز الوصل او ابنه ايضا ابني يو ها اقضوا اقضيوا يقضي اكذا وابدأ بهم ذي الوصف من فعل بضم ان كان الثالث ابن فعل يضم واكسره حال الكسر والفتح في الاسماء غير اللام منكسر في الاخير من, من المعبلة وقد قد هذا هو كل ما يتعلق تقريبا في تفاصيل لكن هذا ما يهمنا في كلام ابن الجزد رحمه الله الذي سوف نطبقه عندما نقرأ كتاب الله فاركه تعالى. وما ي... في شكال قاعدة معروفة واضحة أسفل هو من مرتين من باب صح سهل إن شاء الله قال ابن الجزيلي على ذلك وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة ما معنى ذلك يتكلم ابن الجزيلي رحمه الله تعالى عن كيفية الوقف على الحرف القرآني على الكلم القرآني يعني فان عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم وقفت عليها بالإسكان والإسكان هو أصل الوقف هو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل كما قال كيف نقف على الحرف القرآني عندك ثلاث طرق الطريقة الأولى الإسكان المحرّم الطريقة الثانية الإشمام الطريقة الثالثة الروم الإسكان والمحض الروم والإشمام قبل أن نخوض في تعريف الإسكان والمحض والروم والإشمام نشوف ما مع الإسكان بالطريقة عملية أحسن الإسكان واضح الإسكان أن تعزل الإسكان ضد الحركة صح السكون ضد الحركة الإسكان هو أن تعزل الحرف القرآني عن أي حركة والمحب بمعنى الصافي الخالي عن أي شايفة حركة لا جهة ضم لا جهة كسر لا جهة فر أنا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا صنعت بالمين سكرتها سكرتها عندما أقول مثلا الحمد لله رب العالمين سكرتها وهكذا لكن عندما أقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين سكنتها صحيح؟ السكون طيب لو قلت إياك نعبد وإياك نستعين وأشرح بالضم هذا يسمى إشماما يسمى إشماما ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم كسر خفيف اشار الى الكسر هذا يسمى الرون تمام لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم خطأ خطأ في وشنيع أو قلت الرحمن الرحيم الحمد لله مالي ان نستعين ها وهكذا الشيخ اللي اسمه الإشمام كيف الإشمام هو أن تشير بالضم بس تشير من أي صوت؟ من غير أي صوت والإشمام يقول الشافعي رحمه الله شوف يدق والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك قياسحلا من غير صوت شوف تبوز بس ها على هيئة القبلة يعني. إياك نعبد وإياك نستعين ويكون الإشمام عقب الإسكان مباشرة بغير فصل يعني ما تقول نستعين لا تبوز على طول أول ما تقف على النون مباشرة تبوز ما شو الحكمة الحكمة من ذلك بدل أن, تقول بدل أن يقول لك شيخك مثلا يا عبيدة إياك نعبد وإياك نستعين ما هو الشكل الموجود على النون فأنت ستقول الشكل الموجود على النون هو الضمة الكلام هذا يقول نختصره بحركة واحدة فأقول لك ما هي الحركة التي على النون في نستعين فإنك تقول لي إياك نعبد وإياك نستعين مثل ما يوثقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِر يعني صِرٌ لا <تصفيق> <مقرب> <مقرب> اخل الاختلاس هذا ما دخل فيه يعني يساعدين إن شاء الله هذا يسمى الظهرم بالاختلاس فيه بينهم فرق إذن نشوف الآن تعريف الإسكان كما قلنا هو ضد الحركة هذا في اللغة وفي الاستلاح هو عزل آخر الكلمة القرآنية عن أي حركة طبعا هو الأصل في الوقف هو الأصل في الوقف أما الإشمام هو الإشارة بالشفتين مضمومتين الإشارة بالشفتين مضمومتين بغير صوت بغير صوت عقب النطق للحرف الساكن لذلك شو الشاطئ ماذا قال بعيد ولشمام إطلاق الشفاهي بعيد ما قال بعد بعيد, بعيد تصغير يعني طورا والإشمام إطباق الشفاه بعيد, بعيد ما يسكن لا صوت هناك ما علا صوت هناك من غير أن تقول نستعين أو نستعين كده ما في لا صوت هناك فيصحل فيصحل بمعنى يعني الصحل اللي هو نبرة في الصوت معين يقول لك في في صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صوته صحل بحى يعني عرفتوا الآن ولا لا هذا معيشون ما هو الروم الروم في اللغة العربية هو الطلب الشاعر يقول زي الشاعر يقول تروم العز أو تروم المجد ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب طلبا لآله أه؟ الروم الطلب الروم هو من قوله لكم في تعرف العلماء يقولون اضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فيسمع صوتها القريب المنصد دون البعيد لأنها غير تامة ومقدار هذا الاضعاف أن تأتي بثلث الحركة ومقدار هذا الاضعاف أن تأتي بثلث الحركة تعال مرة أخرى طيب اضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع صوتها القريب والمنصف القريب دون البعيد لأنها غير تامة. الإمام الشافعي يقول في, في في المثل يقول ورومك شوف دقت ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنوّر كل دان كل قريب تنوّر يعني يريد أمي نالا ويستمع ورومك اسماع المحرك واقفا يعني تحرك هذا كان يكونك واقف بصوت خفي قد إيش الصوت الخفي يقول العلماء هو أن تأتي بثلث الحركة فيذهب ثلثين يعني معظم الحركة يذهب يقول النجد عندك إلا إذا أنت فبعض إيه قد إيش في بعض الحركة ثور الحركة، الجيش البعض ذا ثور الحركة، كيف الحركة؟ ورينا يا بطريق عملي، لأن هذه الأشياء يعني توه خلاص ترى ترى حسنتم، اللي توه بطريقة ترقي، ها شوف هذا الآن سوف أقرأ بالروم بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ يا هذا يا ذوق هذا الروم لكن الروم فين يأتي؟ يأتي في الكسرة وفي الضم ما يأتي الفتح ما في العالمين ما فيه ويأتي الإشمام لا يأتي إلا في الضم وأما الروم فيأتي في الضم والكسر لذا لك لو وعر كان بعيد أو مو مركز ما بيسمعش الروم لله ما مش مدله من عاقبه لا الرحيم رحيم لكن ولا يجوز مع الروم ان تاتي يا والروم كالوصل يعني ما يجوز ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني تمنع الروم الروم يقول مع القصر وجها واحدا اذا خلي الان خلينا نخص هذا بسم الله الرحمن الرحيم كم فيها وجه يقول لك سؤال كم فيها وجه للوقف تقول ها فيها اربعه اوجه كيف ثلاثة الاسكان واحد روم في اشمام ما في اشمام كيف تستذكر ادخل بشوف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما هو قصر مع اسكان صح طيب بسم الله الرحمن الرحيم هاي ده توسق مع إسكان طيب بسم الله الرحمن الرحيم طول معه ها. بسم الله الرحمن الرحيم هذا روما مع القصر بس أربعة فهذا ما نجي رحيم كيف رحيم؟ لا ما نجي لكن الراحيم مكسورة فهذا بنشوف إحنا إياه كان الحمد رب العالمين إحنا رب العالمين نقول عليه فصح لنا كم فيها وجه ثلاث أوجه بس. <تصفيق> بس الإسكان العالمين ب بال بالقصر وبالتوسط وبالطول لكن إياه كان عبد وكان يستعين كم فيها وجه فيها سبعة أوجه إياه كان عبد وكان يستعين فيها سبعة أوجه. ثلاثة الإسكان ثلاثة الإشمام واحد لإيه للرام ها نستعين هذا ما هو ما هو قصر معه مع شكر طيب نستعين ها ها نستعين ها جيد ها نستعين معه قصر نستعين مع ها نستعين ايوه طيب نستعين سابع ماذا معنات بفيروك القصر ايوه نعم. طيب طيب ما كانوا ما ينفقونا في هذا الدنيا كمان يريحن فيها صر صر كم فيها وجه عند الوقف لا لا بقي القلبة اتنى اتنى اتنى اتنى ثلاثة صر فيها درانة وجه واسكان ها شوف راحة با كمثل ريح فيها صر ها مش؟ طيب فيها صر فيها صر ما فيها مد احسن هذا البديع من هذا المثال. وحاجر الوقفة طبعا ال هنا طبعاً بتفخم الرأ في حالة الرؤن لأن قلنا الرؤن كالوصف ومعروف أن الرأ المضمّه إش إشبهه تفخم جميل. إذا كان آخر ال آخر مثلا الفعل ها ها الضمير فإذا كان قبلها الهاء ألف أو قبل الهاء وكانت مضمومة أو قبل الهاء فتحة وكانت مضمومة أو قبلها سكون وكانت مضمومة طيب فيها يصح فيها الروم والإشمام والإسكان يعني الصلاة مثلا ها لا الصلاة الثانيه مثلا علمته علمته علمته هذا روع اشمام علمته علمته اسكان طيب يراه مثلا يراه ها من تراه لن تراه كيف تكتب عليها لن تراه لن تراه, لن تراه لن ترى فليصوم إسكان فليصوم فليصوم خديفة أنا حتى حين أرفع بس تلمبر موضوع الرم ففي هذه الحالة اختار ابن الجزر رحمه الله الضمير إذا كانت مضموما قبلها ألف فيها رم ونجم وإسكان كان قد مضموما قبلها فتح فيها رم وإشمام وإسكان، إذا كان قبلها ساكن فليصومه مثلا فيها رم وإشمام وإسكان. يعني استثنى من الهاء إيش اللي هي ها الضمير استثنى من هاء إيش؟ إذا كان مثلاً تأتي مثلاً فيها لا رم إشمام أو مثلاً ها ضمير ها م فيه فيه هل فيها رم إشمام لا, فيه. لا ما فيها لأنها مكسورة وقبلها ما تيجي. لا ما فيها رم ولا إشمام. أو من من فيه من تأتى فيه طيب الآن عندنا شيء آخر وهو الاختلاس ما هو الاختلاس الاختلاس معناه الخطف نأخذ خلسة الخطف في الحيلة وفي الاستلاء خطف الحركة حتى يذهب القليل ويبقى الكثير حتى يذهب حتى يذهب القليل ويبقى الكثير فقالوا في هذا الكثير الذي بقي ثلثي الحركة باقي وثلث ذاهب الاختلاس مثل ماذا طبعا الاختلاس يمكن هو عم من الاختلاس يأتي يعني يأتي في منتصف الكلمة لاية ويأتي في آخرها الروم لا يأتي إلا في آخرها الاختلاس مثل ماذا ويسمى الاخفاء أيضا مثل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف فيها ثلاثة أوجه فيها وجهان ضروري لحفظ الوجه الأول الاختلاس وهو المقدم في الأداء والوجه الثاني الإشمام لأن أصل كرمة لا تأمننا على يوسف لاحظ لا تأمننا كيف أقرأها؟ بالإشمام لاحظ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا طيب ليش حتى أشير إلى النون المضمومة في قول لا تأمنا الوجه الآخر الاختلاس النون الأولى أختفر سرعة قالوا يا أبانا لا تأمننا على يوسف لا تأمننا على يوسف شوف تأمننا على يوسف أنا ذكرت من بس خطفت الأولى بسرعة اختلستها والمقدم الاختلاص لأن الشاطبي قال وتأمننا للكل يخفى يعني يخترس مفصلا و مع إشمامه البعض عنهم أنه غالبية القراء تقرأ بالإشمام ليش أغالبية القرآن و المساجد و في حلقات القرآن يقرؤونها بالإشمام لأنه سهل بوز و خلاص ها. لا تأمنا لكن الإشماء الإختلاس في نوع من من الفنيات أنت تعرف الحرام الفنان هو اللي بيعم بيعرف إيش اللي اختلص صح ولا لا والمحاسب الشاطر المحاسب الشاطر هو اللي اللي يختلس صعب حتى عمليا يعني واقعا صعبة ها قالوا يا ابانا ما لك لا تاملنا على يوسف لا تاملنا على يوسف صح التدريب ثق بالتدريب التدريب ما خلص يا ابا وقرأ أبو جعفر المدني القارئ بالإذعام المحض كيف لا تأمن من غير لا يبوس لا إشمام ولا اختلاس ها وريحنا معه إذا لو أحد قرأ لا تأمن بغير إشمام ولا اختلاس هو يقرأ حفص نقول له أنت أخطأت في الرواية فأخطأت في إيه بهذا القيد في الرواية لكن هل هو أخطأ مطلقا؟ لا ما أخطأ لأن هذه قراءة مين عمك الشيخ مجافر لا تأمن قال إذا تأمنا محضة تأمنا أت في الدرة محضة تأمنا أت يعني يعني برمز المجافر لا شف سحرية يعني طيب إلا إذا رمّد في بعض الحركة إلا بفتح أو بنصب يعني الفتح والنصب في فتح ونص ما تراه ولا في إشمام إشمع على فتح ونص الفتحة علامة الفتحة علامة والنصب حكم حكم من النصب قديم هي أو منصوب يقول لك منصوب بيش بالفتحة فالنصب حكم والفتحة علامة لا حبلنا منصوب بالعرف فالنصب حكم والعرف لقي أباك إن أباك إن أبانا في ظلم وين أباك الشعراء نقول اسم إن منصوب منصوب بالعرف لأنه من أسماء الخمسة إلا أول نصبه وعش إشارة بالضم في رفع والضم والرفع حكم والضم ماذا علامة فتقول محمد مجتهد، فمحمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة حكمه الرفع، وعلامته الضمة المسلمون مثلاً يتقون الله، المسلمون تقول مرفوع بالواو لأنه جمع ذكر سالم، فالرفع حكم والواو علامة في رفع وضم قال بل وقد تقضى يعني انتهى. تقضى إن نظم نظمي المقدمة هذا النظم المقدمة اسمه المقدمة الجزرية مني لقارئ القرآن الجذر يقول مني لقارئ القرآن تقدم تقدم قبل أن يقرأ القرآن أبياتها قاف وزاي في العدد ما معنى قاف وزاي في العدد هناك ما يسمى بحساب الجمل هناك ما يسمى بحساب الجمل وهو أجد هوز حطي كلم سعفص هذه الأمامكم قرشت ثخد ضضغم هذه الأسماء هذه الأسماء, هذه الأسماء هي قيلة كما ذكر ذلك المورد رحمه الله في الكتاب لأدب الدنيا والدين أن هذه أسماء لقوم أو ملوك كانوا بالأنبار وهم أول من ابتكر الخط العربي القديم يعني واحد اسمه أبجد والثاني اسمه هوز ونسمه حطي واحد المسعفص وإلى آخره يقال الله أعلم وقيل وقيل غير ذلك وطبعا هذه طريقة المشارقة في الأبجدية طريقة المشارقة وهي الطريقة يعني المشهورة والمشتهرة وفي طريقة أخرى للمغاربة يعني زي أبجد, أبجد, أبجد, أبجد دهز حطي كلم نصع رسد تخذ الى أبغش الى آخره لحن في الآن نأتيك الآن حتى يشرحها أبجد أول حطي كلم في بعض إخواننا يعني قالوا نبتعد عن أبجد أول لأنها يستخدمها المشعوذون والسحرة لما يقول لك عطيني اسمك واسم أمك ويش بده طيب واسم وباسمك وكذا يحسب يعني أمك مثلا زينب الزايب كذا والياب كذا والنون ويجمع وطرح وقسمة إلى آخر لهم بقريطة معينة ويطلع البرج حقه وإلى آخر لهم شعود فيها وقر قال ابن عباس في قوم يكتبون أفجر هوز وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق فبعض إخواننا يتحسس من موضوع أبج لهوز وتعلمون في بعض الكتب يقول لك الفقر ألف الفقر باء جيم دال ها صح هي مرتب على أبج لهوز فلذلك بعض إخواننا يقول لا نحن لا نأتي لا لا نأتي طريقة المغاربة أبج لهوز حطي كلمة صع صع صع صع صع صع صع صع صع لا ماذا قال؟ وقالوا ما نرتبها ألف يعني على طريقة هوز وينما نقول فقر ألف باء تاء ثاء تا جيم حاء ونقول لا هذا ليس بصحيح لأن الذي رتب الحروف الأبجدية على هذا الترتيب ترتيب من حيث الشكل هو يقال أنه الحجاج بن يوسف العجب عندما الخروف للإسلام يريدون يتعلموا إيش الحروف العربية صح؟ فعندما تكون ألف، با، ج دال، ها، وا، وزا، نخبطها صعب عليهم فماذا قالوا؟ الحروف المتشابهة في الشكل نحطها على جنب والحروف المختلفة يا في الأول أو في الأخير فقالوا ألف هذا الوحدي أو همزة با، تا، ذا، كلها زي بعض جين، ها، خا زي بعض دان، ذان، را، زا، سين، شين، صان، ضاد طا، ضا، ما مع عين، غين فقال كاف شبه اللام بعد اميم منون ها واويا كلها على جن فلذلك هذه الابجدية هذه الحروفة لجاه مؤتبة على حسب الشكل لكن الابجدية الصحيحة الحقة اللي في العربية هي افجد هوز حطي كلم سعتص قرشد ثخل ضبر لاحظوا بلا لا هذه هي الابجدية وطبعا نحن أو العلماء يستخدمونها مثلا في العبد الآية يعني كرموز ونحن ذلك يعني مثلا هو يقول أبياتها قاف وزاي في العدد هذه الحروف الآن اللي تشوفها أمامك هي أجسام عند يعني بعضهم هي أجسام وهذه الأجسام لها روح وقيم طيب هذه روح الحرف وقيمته فالالف أمامك في أبجد والحمزة في أبجد، الهمزة هنا والالف، طيب، هذا جسم، ما روحه وما قيمته واحد، الباب كم؟ باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي بسبعة، الحاء بثمانية، الطاء بتسعة، الياء بعشرة، الكه بعشرين. لا, في لا اكيد لا اكيد اللام بثلاثين المين باربعين النوم بخمسين السين بستين الى اخرين فالان أيوة. الآن ابياته القاف كم عدده كم قيمته مئة و ازاي كم سبعة اذا عبد ابيات الجزرين مئة و بيت ازاي ما اخذنا هنا القاف لي كم؟ لمية والزين هوز ها؟ اذا مية وسبعة بيت مية وسبعة أبيات, أبيات, أبيات قاف وزاي في العدد لا لا لا يعني مية وسبعة بيت الله يستحرك تمام؟ <تصفيق> لذا عندما نعلم بعض الاخوة في الفرائض نقول اضغط ذوي الفروض من هذا الرجز خذوا مرتبا وقل هبا دبز ما معنى هبا دبز الها أصحاب النصف وهم أربعة والها أربعة والبا أصحاب الربع وهم اثنين الباء اثنين، والألف أصحاب الثمن وهم واحد هبا دبودال أصحاب الثانين أربعة والبا أصحاب الثلث وهم يقول لهم اثنين وإزاي سبا و ابن الجد أيضا ذكر هذا الترقيم في الدرة عندما قال وتم نظام الدرة احسب بعديها وعام أضاء حج في أحسن عام أضاء حج يعني لما تحسبها ال ال السنة أو العام اللي ألف فيها وكتب فيها الدرة وعام أضاء حج في أحسن يعني أضاء حج أبياتها قاف وزاي في ماذا عن الحساب الجمل؟ باختصار طبعا هذه الحساب الجمل كما قلنا نستريد فيها في اختصار بعض المعلومات فقط يعني لكن بالنسبة للمشعودين يستقلمونها في أشياء أخرى اسمكم مش عارف ايه وكذا ويجمع وطرح ووووو في أشياء ما نحب نذكر أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد ابن الجزري شوف ركز على هذه العباة من يحسن التجويد يقول ابن الجزالي يظفر بالرشد من يحسن التجويد يظفر بالرشد فمن أحسن التجويد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرشاد في أموره لأنه سيقرأ القرآن قراءة صحيح مرتلة والحمد لله ها لها ختام يحمد الله الختام ثم الصلاة وبعد والسلام على النبي وطبعا كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودائما يا الإنسان إذا أراد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في خطابه أو في كلامه تمام عليه أن يبدأ حديثه بالصلاة والسلام على محمد فيقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويبدأ حديثه أي حديث كان مو شرط في الحديث الديني يعني شيء محاضرة مثلا عندك الدينية أو قطبة الجمعة لا لا لا مثلا أنت تتكلم عن موضوع مثلا في الفيزياء خلق نقول يلا ولا في دارة العماد ولا في نظام التسويق ما في معنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التسويق تعريفه كذا وكذا والو الغاية منه كذا وكذا والمهارات التي ينبغي أن يكون فيها المسوق كذا كذا كذا كذا ويتكلم في أشياء دنيوية حتى ما العراق ويختم حديثه أيضا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من والي ومن تتبعهم على بإحسان إلى يوم الدين هذا ما أوردناه في شرح الجزرية اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بينا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا